هل أم يدم بيدي سرعان غث الخطاء بلا شرف المقصدي هل أم رجال الغدي هل أم يدم بيدي سرعان غث الخطاء بلا شرف المقصدي إلى المجد نمضي ولا نستقي وبالله في إلى المسجد نمضي ولا نستكي وبالله في سيرنا نستعين على الدين والعلم نبني الحياة ونصدق في سعينا مخلصين بالحق نصدع بين الوراء هداتا إلى ربنا مفتدين وبالحق نصدع بين الوراء هداتا إلى ربنا مبتدين, إلى ربنا مبتدين على الدرب وهذه مواثيقنا واليمين ثباتا على الدرب لا ننثني وهذه مواثيقنا واليمين وهذه مواثيقنا واليمين وهذه مواثيقنا واليمين, وهذه واليمين هل رجال القديم هلموا يدا بيدي سران نغث الخطا إلى شارف المقصدين هل أم رجال الغد؟ هل أم يدم بيدي؟ سرعان نغذ القتان إلى شارف المقصدين نشق الظلام ونفر القيود ونملأ بالنور هذا الوجود نشق الظلام ونفر القيود ونملأ بالنور هذا الوجود فإن أبن الفاتحين الأباء وأحف بطارق وأبن الولي على نهجهم قدر سن الطريق بعقل نرشيد وقلب حديث على نهجهم قدر سن الطريق بعقل نرشيد وقلب حديث ونحن ربنا وعيد الطغاة على العهد نمضي ولسنا نعيد وها نحن رمى وعيد الطغى على العهد نمضي ولسنا نعيد على العهد نمضي ولسنا نعيد على العهد نمضي ولسنا نعيد مرجان ودي هلم يا ذنبي يدي صان إلى في المقصدي، هل أم هل أم يدم بين؟ إلى شرف المقصدي, المقصدي بدست القرآن. لا لا ونسمنه إلى دروة السدة بدستور القرآن نهتدي نحتدي ونسمنه إلى دروة السدة دي ولله أبذل أروعنا وفي الله نسق بذات اليدين ونشرح للدرب معن الصمود وقد زانه كرم المحتدي ونشرح للدرب معن الصمود وقد زانه كرم الم يا دعوه الحق سود الدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا دعوه الحق سود الدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ورجال الغدير اللهم يا ذنبي سراني غذ الخطا إلى شرف المقصدي هل أم رجال الغد؟ اللهم يا ذنبي سراني غذ الخطا. لا شرف مقصدي بدستور قرآننا نهتدي ونسمو إلى درّة السؤددي بدستور قرآننا نهتدي ونسمو إلى ذروة السؤدد ولله نبذل أرواحنا وفي الله نسكو بذات اليد ونشرح للدهر معنى الصمود وقد زانه كرم المحتدي ونشرح للدهر معنى الصمود وقد زانه كرم المحتدي ويا دعوة الحق صود الدنا ويا أمتي سددي واصعدي ويا دعوة الحق صود الدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي